بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبه تسل ناها حاميه تسقى من عين ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جموع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية La Tasmah Fiiha Lagiya Fiiha Ayn Jariya Fiiha Sur Rum Marfu'ah Wa Akwar Rum Mawdhu'ah Wal Marq Masfu'ah 118. وإلى الإبل كيف خلقت 119. وإلى السماء كيف رفعت 110. وإلى الجبال كيف نصبت 111. وإلى الأرض كيف صبحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيادهم ثم إن علينا حسابهم